ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مسواهم الباساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ